الله أكبر رغم الجرح وضرري، هبوس راع لدفع الكفر واتتاري، بالسيف بالنار بالبرود أسلحة بالصدري، يملأه الإيمان بالسوري.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 هو صراع لدفع الكفر والتردي بالسيف بالنار بالبارود أسلحت بالصدر يملأه الإيمان بالصوري أهل الشهامة يا إخوان لا تهنوا ولا باسم الله كشرري أهل الشهامة ترمضكم بكم ضموا صفوف الله ترمضكم لا لقاء الحق في الأجر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هبوس راع لدفع الكفر واتتري بالسيف بالنار بالبرودي أسلحت بالصدري يمنعه الإيمان بالصوري يملأه الغيمن بالصوري.